الصبر نور ويقين لله در الصابرين اعمل خير ولا لا يلين الصبر نور ويقين لله در قدر من الله مضى فبسم اذا حل القضاء لن يضيق بك الفضاء فالله هو هناك لن يضيق بك الفضاء فالله مولاك المعين الصبر نور واطيء لليل الصابرين عمله خيره ولا تهن ابدا نور ويقين لله در الصابرين عمله خيره ولا يسموا بهم نحو العلاف بهم يكون الاقتداء نعم الهدات المهتدين انظر بلاء الأنبياء يسموا بهم نحو العلاف بهم يكون الاقتداء نعم الهدات المهتدين الصبر نل ام الخي ولا تهن ابدا وعزمك لا يلين اصبر نور ويقين لله در الصابرين نعمل ام الخي ولا تهن ابدا وعزمك لا يلين الله يعلم ما يفون والامر في كاف ونون فلا تهب ريب المنون واذكروا فصادرون الله يعلم ما يكون والامر في كاف ونون فلا تهب ريب المنون واذكروا فصادرون قل اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابعون أجرهم بغير حساب الصابعون أبدا لا يلين الصبر نور ويقين لله در الصابرين نعم الأخي ولا تهم أبدا وعزمك لا يليم أبدا وعزمك لا يليم أبدا وعزمك لا يليم